اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور اللهم أحيي الإسلام في قلوبنا وحبب إلينا خدمة ديننا وجعلنا هداة مهتدين